والقرء كتاب مصون في القموج والبيت المعمور والسقف المظور والبحر المسجون إلا عذاب ربك لا ما له من دافع يوم تموت السماء من الله وتصير تسلوها فاصبروا ولا تصبروا سواهم عليكم إنما تجزعون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنة ونعيم فاكين بما تاب مبتقين <تصفيق> على سرر مصطوفة وزل وجناهم بحضور العيد la <laughs>